الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومنصار على نهجه إلى يوم الدين وبعد تقدم الكلام حول معنى قول المصنف رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركض المفيد بالوضع أقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى بعد ذلك انتقل إلى علامات الاسم فقال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربى والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء كما ذكرنا بأن الكلمة في اللغة تنقسم على أخسام ثلاثة الإسم والفعل والحرف وبينا معنى كل قسم من هذه الأخسام الآن يذكر لنا علامات الإسم كيف نعرف أن هذه الكلمة إسما فيقول بعلامات هذه العلامات قال بالخفضي العلامة الثانية التنوين العلامة الثالثة دخول الألف واللام يعني دخول أل العلامة الرابعة دخول حروف الخفض العلامة الخامسة حروف القسر فأما الخفض يعني الكسرة فالكلمة إذا كانت مكسورة فهي إسم فلا يكسر إلا الاسم أما الفعل والحرف فلا تقول مررت ببيتي محمد محمد جاءت مخفوضة إذن هي اسم واضح هذا كتاب خالد إذن خالد اسم لأنه جاء مخفوضا واضح العلامة الثانية التنوين فكل كلمة جاءت منونة فهي اسم لأن الفعل لا ينون والحرف لا ينون والتنوين هي نون, ساكنة تلحق آخر الإسم. هي نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظاً لا كتابة وهذا التنوين إما أن يكون مضموماً أو مفتوحاً أو مكسوراً واضح تقول محمد محمدا محمد فأنت تنطق نونا في آخر هذه الكلمة لكنها لا تكتب فهي نون عليكم السلام نون ساكنة يعني غير متحركة تلحق آخر الإسم لفظا لا كتابة إذا ما جاءت الكلمة منونة فهي اسم مباشرة لأن الفعل لا ينون والحرف لا ينون العلامة الثالثة دخول الألف واللام كل كلمة دخلت عليها الألف واللام أو تقبل دخول الألف واللام فهي اسم مثال رجل تقول الرجل فقول الكتاب فإذا قبلت الكلمة دخول ال فهي اس لأن الألف واللام لا تدخل على الفعل ولا تدخل على الحرف واضح العلامة الرابعة دخول ثروف الجر إذا دخلت حروف الجر على كلمة فهذه الكلمة نحكم عليها بأنها اس لأن حروف الجر لا تدخل على الفعل ولا تدخل على الحرف تقول مررت بالبيت مررت ببيتي أخي فكلمة بيت اسم لماذا؟ لأنها سبقت بحرف من حروف الخفض يعني حروف الجر تقول ذهبت من المكتبة إلى المسجد فالمكتبة اسم لأنها سبقت بحرف من حروف الخفض وكذلك لأنها قبلت بخولة العليا فيها علامتان من علامات الاسم واضح؟ وكذلك من حروف الخفض حروف القس. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الواو والباء والتاء الواو تقول والله فالواو حرف من حروف القسم وهو حرف جار ما بعده يكون مجرورا والتيني هذا قسم بالواو والطوري قسم بالواو إذن ما يأتي بعدها فهو, فهو اسم كذلك الباء تقول بالله فالباء حرف من حروف القسم وما بعده مجروح وما بعده يكون اسما لأن هذا الحرف لا يدخل إلا على الأسماء الحرف الثالث التاء والتاء لا تدخل إلا على نفض الجلالة تقول الله. فهو حرف من حروف القسم يدخل أيضا على الاسم وهو لفظ الجلال إذن للاسم علامات ذكرها المصنف وهي بالخفض يكون مجرورا التنوين يكون منونا دخول أل علي دخول حروف الخفض وهي حروف الجر أو حروف القسم. فكل كلمة تقبل هذه العلامات فهي, فهي اسم إذن هذه علامات الاسم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذكر علامات الفعل فقال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتائ التأنيث الساكينة فهذه علامات أربعة للفعل أولها دخول قد عليه وقد تدخل على الفعل الماضي والمضارع ولا تدخل على فعل الأمر تقول قد أفلح المؤمنون هنا دخلت على الفعل أو تقول لقد رضي الله عن المؤمنين فقد هنا جاءت نكترن بالله وقد تبقل على الفعل المضارع مثل قولك قد يجود البخير فيجود هنا فعل مضارع دخلت عليه قد ومثل خولك قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل فقد هنا دخلت على الفعل المضارع قد يدرك قد يكون واضح؟ فكل كلمة دخلت عليها قد فهي فعل فقد لا تدخل على الأسماء لا يصح أن تقول قد كتاب قد الرجل قد أحمد لا يصح إذن قد تدخل على موعين من الأفعال وهما الفعل الماضي والفعل المضارك والسين وسوف يدخلان على الفعل المضارع فقط ولا يدخلان على الفعل الماضي أو فعل الأمر مثال سيقول السفهاء يقول فعل المضارع دخلت عليه السي ومثل ولا سوف يعطيك ربك فترضى فيعطي فعل مضارع دخلت عليه سوف إذن السين وسوف يدخلان على الفعل المضارع فقط كل فعل دخلت عليه السين أو سوف فهو فعل مضارع والسين وسوف عرفاني يفيداني الاستقبال يفيداني الاستقبال إذن مضى معنا قد وسوف والسين العلامة الرابعة تاء التأنيف وتاء التأنيفين تدخل على الفعل الماضي فقط ولا تدخل على الفعل المضارح تدخل على الفعل الماضي فقط ولا تدخل على الفعل المضارح تقول قالت عائشة أم المؤمنين قالت هذه التاء التي في آخر كلمة قالت تسمى بتاء التأنيف لتشير إلى أن الفاعل هنا مؤمن وهو عائشة هنا وهي الفاعل فهذه التأنيف لا تدخل إلا على الفعل الماضي إذن هذه العلامات الأربع منها ما لا يدخل إلا على الفعل الماضي وهي تاء التاني ومنها ما لا يدخل إلا على الفعل المضارح وهما سوفا والسين ومنها ما يدخل على الماضي والمضارح وهو الحرف قد بقي عندنا فعل الأمر لم يذكر أن يؤلف رحمه الله تعالى علامة له وفعل الأمر هو الفعل الذي يدل على الطلب يدل على الطلب وعلامة فعل الأمر أنه يقبل يا المخاطبة أو نون التوكيف يقبل يا المخاطبة أو نون التوكيد مثال لا لا لا. الفعل, الفعل. اكتب. اكتب هذا فعل امر يدل على الطلب ومما يدل على انه فعل امر من علامة انه فعل امر انه يقبل دفول ياء المخاطرة تقول لمن تخاطبها لابنتك مثلا اكتبي فهذه الياء ياء المخاطبة. فإذا كانت هذه الكلمة تقبر يا المخاطبة فهي فعل أمر أو نون التوكيل تقول أكتبن الدرس يعني أكتبن أن أي أنت أكتبن أن الدرس فهذه النون نون التوكيد. فهذه الكلمة قبلت نون التوكيد إذن هي فعل أمر رفع علامة كل فعل من هذه الأفعال فعل الماضي والمضارع والأمر ثم قال رحمه الله تعالى والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل Spokswal ما معنى هذا الكلام بعد أن بيّن علامات الإسم و علامات الفعل انتقل إلى الحرف فقال بأن الحرف هو الذي لا يقبل علامات الاسم ولا يقبل علامات الفعل فكل كلمة لا تقبل علامات الاسم ولا تقبل علامات الفعل فهي حرف فهي حرف والامثله على الحروف من في على ان ان هل لم بلى وهكذا لم قال مصنف عليها رحمه الله لا اعراب الاعراب هو تغيير تبارك الرحمن اليمين اواخر اليمين <تصفيق> الخفض او التقدير اقسمه اربعه رفع ونصب وخفض وجزم من ذلك الرفع الرفع, الرفع والرفع والنصب والخفض ولا ولا جزم ولا جزم فيها ولا جزم فيها من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض نعم انتقل هنا الى باب جديد وهو باب الاعراب وكلمة الإعراب أصلها من الفعل أعرباء أعرباء يعربون ومعنى كلمة أو الفعل أعرباء يعني أبانا وأوضحا وأظهرا تقول أعربت عما في نفسي يعني أظهرت وأبنت عما في نفسي هذا معنى كلمة الإعراب وعليه فالإعراب معناه البيان والظهور هذا معناه عند علماء اللغة الإعراب معناه البيان والوضور ومعناه عند علماء الاصطلاح كما قال المصنف عرفه فقال هو تغييره أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام أن الكلمة قد تدخل عليها عوامل تدخل عليها عوامل هذه العوامل قد تكون أسماء وقد تكون أفعال وقد تكون حروف تدخل عليها عوامل تسبقها عوامل هذه العوامل التي تسبق الكلمه قد تكون أسماء وقد عرفت معنى الاسم وقد تكون افعال وقد عرفت الفعل واقسامه وقد تكون حروفا وقد عرفت الحروف التي هي اما ان تكون أو أو تدخل على الكلمه فيتغير آخر الكلمة يتغير آخر الكلمة ويتضح ويبين ويظهر لك ما يكون على آخرها من الحركات ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكور ورح عرفت معنى كلمة الإعراب يعني بيان والظهور أعربت عما في نفسي يعني أبنته وأظهرت نريد من ذلك أن نظهر ونبين ويطدخ لنا أواخر الكلمات في اللغة العربية هل أخرأها مضمومة أو مفتوحة؟ أو مكسورة أو مجزومة بدأنا هنا نتقل إلى ضبط الإنسان كيف أضبط أواخر الكلمات أضبط أواخر الكلمات عن طريق الإعراب ما هو هذا الإعراب هو أن أواخر الكلمات تتغير تتغير. لماذا تتغير بسبب تغير العوامل الداخلة عليها يدخل على هذه الكلمة عوامل يترتب على دخول هذه العوامل أن تتغير أواخر هذه الكلمات ما بين ضم وفتح وكسر وجزم طيب هذه العوامل التي تدخل على الكلمة سواء كانت هذه الكلمة فعلا أو, أو اسما ما هي هذه العوامل هذه العوامل إما تكون اسما أيضا أو تكون فعلا أو تكون حرفا ولكل حب سيتضح كل في موضع عرفت معنى العراب الآن هو تغير أواخر الكلمات العربية ما بين ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون تبعاً لتغير العوامل الداخلة عليها هذا معنى تعريف المصالح واضح؟ هذا يتضح لك بالمثال يقول المصنف رحمه الله تعالى لفظاً أو تقديراً ما معنى لفظاً أو تقديراً يعني تظهر هذه العلامة على أواخر الكلمة ظاهرةً أمامها أراها بعيني وأنطقها بلساني تظهر هذه العلامة على أواخر الكلمة سواء علامة الضم أو الكس أو الفت أو الجز تظهر هذه العلمات أراها بعين على أخذ الكلمة وألطقها بلسان هذا معنى قوله لفظا أو تقدير. ما مع تقديرا يعني أقدرها في ذهن لكني لا أنفقها بلساني ولا أراها على أواخر الكلمات بعيني والسبب أنه ظهرت موانع تمنع من ظهور هذه الحركات وهذا سيأتي مثال يعني من باب التقريب كأن تكون الكلمة أخرها ألف تكون أخرها ألف لا تظهر على لا نطقا ولا كتابة لكني أقدرها أعرف أن هناك علامة لكن هذه العلامة لم تظهر لهذا العلة لهذا السبب واضح عرفت الآن معنى قول المصنف بأن الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا مثال حتى يتضح لك الكلام تقول حضر محمد وتقول رأيت محمدا وتقول سلمت على محمد إذن كلمة محمد هنا مرة كانت مرفوعة بالضم ومرة كانت منصوبة بالفتح ومرة كانت مجرورة بالكسر فكون هذه الكلمة تتغير مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة نقول هذه كلمة معربة عرفت ما هي الكلمة معربة الآن؟ تقول هذه كلمة معربة لماذا؟ لأن آخر هذه الكلمة تغير ما بين ضمة وفتحة وكسرة واضح؟ طيب لماذا تغيرت كانت مرة مضمومة لأنها وقعت موقعا معينة وقعت فائلا حضر محمد ما هو العامل الذي سبقها حضر هذا العامل دخل على هذه الكلمة فجعلها هكذا أردت معنى العامل الآن عندما تقول رأيتم محمدا الآن صارت منصوبة لماذا؟ لأنها وقعت مفعولاً والسبب هو عامل عليها قبلها جعلها هكذا والمرة الثالثة عندما تقول سلمت على محمد وقعت موقعاً صارت مجرورة هذه الكلمة صار مجهورة بالكسرة والسبب هو أنه دخل عليها عامل قبلها جعلها هكذا وهو حرق الجر الذي جاء حرمه ورحت عرفت الآن معنى العراب وتعريفه ومعنى قولي المصنف لفظا أو تقديرا كذلك الفعل الفعل أيضا يكون منه ما هو معرض فالفعل المضارع فيأتي أحيانا منصوبا ويأتي أحيانا مرفوعا ولا يأتي مجرورا لماذا؟ سؤال سنزل أن الجرّ ليس من علامات الفعل الفعل لا يجرّ لا يجر إلا لسل واضح؟ مقابل الإعراض البناء البناء هو عكس الإعراض والمخنف هنا لم يذكر البناء إنما ذكر الإعراض فقط لأنك إذا عرفت الإعراض فهمت البناء فإذا قلنا بأن الإعراض هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليه لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا نقول بأن البناء هو الثبوت هو الثبوت واللزوم يعني عدم التغير يعني أن الكلمة تلزم حالة واحدة إما أن تلزم حالة الضمة دائما أو الفتحة دائما أو الكسرة دائما واضح؟ يقول آخر كلمة مضموماً وصار في النظر عن العوامل الداخلية تغيرت أو لم تتغير دائما تكون هذه كلمة مضمومة حي منذ دوما كتبوا وهذا فعل شاربوا ذهبنا ذهب سكون هكذا واضح. واضح؟ هؤلاء دائما مكسور واضح؟ إذن كلمة حالة واحدة مهما تغيرت العوامل الداخل عليها قبلها هذا يسمى البناء إذن البناء يكون على أربع على إما أن يكون البناء على الضم حيث منذ كتبوا شربوا أو بناء على الفتح ذهبا كتبا أكلا أو بناء على الكسر هؤلاء أو بناء على السكون أنا, أنا الآلف سوخ سوخ. سوخ. على الآلف التي على صورة الياء أصلا فوق اسكو واضح أطبع. عرفت الآن ما هو العرب أطبع. أطبع. أطبع. أطبع. عرفت الآن ما هو البناء نعم يأتي منصوبا ويأتي مرفوعا لا الفعل هو جر أنا قلت العرار في الفعل مثال الفعل المضارع يكون من المعربات لا الماضي من المبنى الأصل في الماضي البناء قال رحمه الله تعالى وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجز فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها ما معنى هذا يعني أقسام الإعراض أربع كما قلت قبل قليل بأن أقسام البناء أربع ما هي هي هي, هي, هي, هي هي هي ما هي هذه الأربعة قال الرفع فالرفع علامة إعرابية والضم علامة بنائية فرع معلومة دقيقة لا تقول في البناء مرفوع إنما تقول في البناء مظلوم أما الإعراب تقول فيه مرفوع بالضم أو بالآلف أو بالوضع على الإنسان ما ستكون إن شاء الله بعيد الإعراب تقول مرفوع أما البناء تقول مضمون الإعراب تقول منصوب أما البناء تقول مفتوح الإعراب تقول مجرور أو مخفوط أما البناء تقول مكسور الكس الإعراب تقول مجزوم اما البناء تقول على السكون فالبناء تقول مبني على الضم مبني على الفتح مبني على الكسر مبني على السكون البناء تقول مبني على الضم مبني على الفتح مبني على الكسر مبني على السكون اما الاعراب تقول مرفوع بالضم منصوب بالفكحة مجرور بالكسر. مجزوم بالسكور وحيانا يكون مرفوع بغير الضم وحيانا يكون منصوبا بغير الفكحة وحيانا يكون مجرورا بغير الكسرة وحيانا يكون مجزوما بغير السكون وسياسة واضح؟ اذا البناء تقول نبني على الضم ابني على الفتح بابني على الكسر مبني على, الكس على السكون اما الاعراب تقول مرفوعا وتقول منصوبا وتقول مجرورا وتقول مجزوما والرفع له علامات والنصب له علامات والجر له علامات والجزم له علامات لكن الشائع والغالب إن علامة الرفع <سؤال> الضم <سؤال> علامة النصف <سؤال> الفتح علامة الجر <سؤال> الكسر <سؤال> علامة الجزم <سؤال> السخون <سؤال> واضح؟ سيأتي <سؤال> إن شاء الله هذا مفصل لكن هنا مسألة وهي أن كما قال الإمام المصنف قال الرفع والنصف والخفض يكون للأسماء فالأسماء تكون مرفوعة ومنصوبة ومجرورة ولا تكون مجزورة طيب الأفعال تكون مرفوعة ومنصوبة ومجزورة ولا تكون مجرورة إذن الاسم والفين يتفقان في علامتين الرفع والنصر ويستقل كل منهما بعلامه الإسم يستقل بالجر بل قلنا ان الجر من علامات الاسم والفعل يستقل بالجزم فلا نعرف اسما مجزوما كما لا نعرف فعلا مجزوما هذا والله الله وعلى النبي